ويلل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكلوهم أو وزلواهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجى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 إذ محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علنين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نظرة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 قالبوا إلى أهلهم قالبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إنها أولئك إلى ضالٍ وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراء ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟